شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتا أمور ينزل الملاء تعالى عما عم يشرقون خلق الإنسان من نطفا فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها إفقا إِنَّا جَمَالُهُ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَدَدٍ لَنْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِفِّ لِأَنْ يُنْفُسْ إن خَيْلَ وَالْبَغَالِ وَالْحَمِيرَ تَرْكَبُهَا وَزِينًا وَيَخْضُبُ مَا لَا تَعْدُونَ وَعَلَى اللَّهِ تَصْدُ السَّبِيلَ وَمِنْهَا وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن رَّطْبٍ وَمِن يَابِسٍ لَّجًّا مِّن بُشْرًى وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ والأعناب ومن كل الثمعات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والطمر والنجوم مسخرات منه وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَرِفَاً أَلْوَانٌ إِنَّ فِي ذَا mm وتستخرجوا منه حية تلبسونها وترى الفلك موافر فيه ولتبته من فضله ولعله تشكون وألقى في الأرض لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِنَجْمِهِمْ يَهْتَدُونَ أَفَلَا يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعْتَدُوا نِعْمَةَ اللَّهِ الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلمون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا لا أموات غير أحياء وما يشكرون أيان يبعثون إله إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوب